كوكب تعالوا ا ن ي ت ا ل ل ا د ي نروح ونزور كوكب محتاجين ان احنا نتحلى بالمعنى الجميل والخلق الجميل اللي فيه اكيد هنستفيد بيه بفضل الله وهنفيد كل اللي حوالينا وهننفع امتنا وبلدنا و د ي ن ا بهذا الخلق الجميل اللي ممكن نتحلى بيه ان شاء الله اللي بعد منزور الكوكب تعالوا بصرعة يلا نصلى لادي الكوكب بعد تعالوا دوت نركب بصرعة وسلم سفينة الفضاء ونطلع حالا、لكوكب. قد يستغرب بعض الناس لاسم هذا الكوكب اسمه كوكب ا ل ر ج و ل ة ورجوله ة مواقف ا ب ي ق ل و الرجولة ا و م ا ل ر ج و ل ة مش ق و ة وعضلات وترابيس و ح ي ا ة ز ي كده ا ل ر ج و ل ة موقف الرجولة ايمان ل ل ر ج و ة إ ا ل ر ج و ل ة قرب من ربنا اتباع ل ل ر ج ة ا لنبينا اخلاق ل ل ر ج ة أ هي دي الجميلة اللي احنا محتاجين نعلمها لكله عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبة ومنهم دي الجميلة اللي محتاجين المؤمنين ينتظر وما بدلوا تبديل صدقوا بدلوا معانا من ما من من وما الرجولة احنا رجال للكون نحبة رجال قضى لا تلهيهم ت ج ا ر ة ولا بيع عن ذكر الله و إ ق ا م ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء الذكاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر هيا عنده عنده عنده هوش هيا محتاجينها دي يكون إيمان يكون يكون يكون إيجابي يكون يكون متدين دي اللي الرجولة الإنسان أخلاق إنسان ما أبدا إنسان إنسان الرجولة احنا سلب خلوق موقف أن نشوف تعالوا يعني سكان ك ا ل ونعرف ك ب الجميل دوت و ت عليهم ونقرب منهم أ ك ث ر هؤلاء هم الرجال حقا بفضل الله سبحانه وتعالى كان أ و ل قصر في الكوكب الجميل دوت هو قصر أ ب ي بكر الصديق رضي الله عنه أ ر ض ا ه تلميذ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الحقيقة زي ما قلنا يا جماعة الرجولة مواقف زي نحن ن ش و فحالوا موقف ي ج د في بداية ا ب ع ث ة ل ن ب ي عليه صلى الله و س ل موقف ي ق ل ل ح و ويقوموا ا الناس فيأبى ي أغلب ع د ا ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم النبي سل يؤذوا ويرموا ل جدا ز و ر ظهره ر على ي ل ت ر في ق راسه و ت ه الله عليه م وسلم و ا صلى ب أ ن ه س ا ح ر وشاعر وكاهن ومجنون ب ب أ ي ه و وأمي ونفسي وروحي صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وفي س ل م و يوم من ا ل أ ي ا م اتلم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وبداوا أ ي د ف ع يدفعوا النبي د وده يدفعوا, الدوة يدفعوا الدوة إذا بأبي بكر الصديق محدش مصطحابة ا ل مقدرش يقرب إلا أبو بكر داخل على المشركين وبدأ يضربهم ويشتتهم لهم عمل جريم يا جماعة يقرب الصديق ويقول أتقطرون يقول تقتلوا بيقول داخل وبدأ بكر راح رجلا ربي رجل ربي أي بيعايدين أبو إلا على الله الله يا هو وعمل أ ي ذنب ع م ل أ ي م ع ص ي ة و ب د أ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي بن أ ب ي طالب لما يذكر هذا الموقف كان يبكي بكاء شديدا ويقول فرعون فرعون أبو وأرضاه تعالوا نشوف موقف خير يكتم إيمانه يعلم إيمانه رضي تاني لأبي بكر الصديق رجل آل رجل له آل الله الله ذاك فهذا كان أما فكان وأرضاه بكر بكر رضي من مؤمن مؤمن عنه عنه ي و ض حبيبنا لك رجولة قد إيه من مواقف ح ص لما ى الله عليه ل و س ل م اشتد إ ي ذ ا ء المشركين على المسلمين أ ذ ن النبي ل ح ا ب ا ل ه ج ر ة إ ل ى المدينه ة المنورة اللي كان ا م س ا ياسر بسعيتها سبحان ا ل ل ه ث م تأخر ا ل ن ب ي عليه صلى الله و س ل م ه ا ج ر بعد ذلك وكان ر ا ح م ع د ا لابي ب خ بكر في وقت كده في نحر ا ل ظ ه ي ر ة في وقت مكانش ا بيزور فيه ابو بكر أ ب د ا ف أ و ل ما شافه قال ب أ ب ي هو وامي صلى الله عليه وسلم وتجهز وخرج ت ج ه ز و مع النبي صلى الله عليه وسلم النبي ترك عليه بن ابي طالب ينمى كان وخرج من بين أ ص غ ر المشركين و م ح د ا ل شافه وهو ب ي ق ر أ قول المولى عز وجل ن من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم يفسرون النبي المشركين ا سدا سدا لا الطراب فقرات هؤلاء أيديهم خلفهم فهم ويحط خرج و ص ا ر مع أ ب ي بكر إ ل ى المدينه وقضوا ب ع ة ج م ي ل ة كده في الاتجاه المخالف ل ل م د ي ن ة من وراء الغار ثلاث ايام ثم بعد ذلك بعد أ ن ت أ ك د و ا من انتهاء البحث ا ل ل ي كان عمليه ن ك ر ي ش عشان يلاقوا النبي وأنهم صرفوا أو قالوا مكافأة أعلانه عن فيه مكافأة ميت ميتا أنهم بكر ناقل اللي المدينة يلاقي النبي وأبي ربنا بعد حيا ويقدر ذلك يذهبوا إلى、المدينة. المشهد الجميلة جماعة أبو بكر م ا ش يقول ه يا ابا بكر يقول يا له أبا بكر ما الذي حملك على ذلك تمشي أ م ا م ي م ر ة وخلفه م ر ة وعن يمينه م ر ة وعن شمال مره ة فقال يا ا رسول ل ل أبو بكر يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلب ك ر ي ش لك ف أ م ش ي خلفك و أ ذ ك ر العيون ر ص د ا ل والجواسيس ا ل مستنياك ف أ م ش ي أ م ا م ك وعن يمينك وعن شمالك لا آ م ن عليك أ ب د ا يا رسول الله فيسأله فيه النبي ويقول يا شيء أبا أذن له بكل لو لو كان شيء لو كان بكر وضوح ضرب أو قال ت تعزيل ل أو、تعزيز. لو ك ن شيء يا أبا بكر ي أحببت أن يكون بك يكون دوني ق اجل ل أ والذي بعثك بالحق فلئن قتلت أ ن ا ف إ ن م ا أ ن ا رجل واحد ولئن قتلت أنت انت رسول ويمشي الله هلكت الأمة كلها ويمشي أبو بكر أبو مع ب ي عليه يوصل ويقول صلى الله عليه وسلم لحد للغار له ا دم ن ظ ر يا رسول الله حتى أدخل الغار فإن كان فيه أذى صلى أدخل دونك الغار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يا فإن فيه يكون بي ويدخل أبو بكر ويمسح الغار بكر فيشق ل ق ما ف ي أي حاجة في حاجة الغار إلا ثلاث ش و ق في الحائط فيشق التوب ح ا ا ئ ط فيشق ل بتاعه ن ص ي ن فيحط جزء في الشق ح ا ا ئ ط ده وفي ل ده ويسد الشق التاني و ي ت ب ق ى الثالث فينام على ا ل أ ر ض ويسده برجله ه و و ي ق الآن ادخل يا رسول الله يدخل النبي رسول يدخل صلى اول ل ل عليه ه آ ه و س ل ما وأول م يدخل من ش د ة الاحياء والتعب نام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع خده الشريف على س خ ذ أ ب ي بكر من رضي الله عنه وارضاه على خد الحبيب المصطفى فيستيقظ النبي يقول ما بك أ ب ا بكر يقول لدغت يا رسول الله قال ولماذا لم تخبرني قال خشيت أ ن أ و ق ظ ك يا رسول الله فيقوم النبي ويدفن على جرحه ف ي ب ر أ ب إ ذ ن الله سبحانه وتعالى أبو بكر دي مواقف لا على قلب بشر مواقف وهو تخطر دي ماشي لا على ويجيب يلاقي ر ا ع غنم فيطلب منه لبن ويقول له انفض يديك من الضرع وانفض الضرع من التراب وأطلب منه اللبن اللبن وأخذ وكان وسلم وقال رسول رسول أبو ارتويت شوف أنه أيقظ اللبن لحد اللبن الله اللبن النبي نائما في ظل الشجرة ثم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اشرب يا رسول الله النبي اشرب يا رسول الله النبي ثلاث مرة قال اشرب فشرب اشرب شرب بكر فشرب النبي منه ما نائما ثم مرة الجميل يعني كده يصف صفي في يا يا اللفظ شاء حتى نقول النبي فضل يشرب ويشرب لحد ما انا بنفس اللي حسيت بري جوايا بفضل الله سبحانه وتعالى لايمكن نلاقي حد في الدنيا ممكن يكون بيحب النبي ل للنبي صلى الله عليه وسلم بدل يعملوا ن ان ب حب ابي بكر ابو بكر ي في يوم يا قد ارادوا جماعة عريشا غزوة صلى الله عليه وسلم وقد أ ر رجلا واحدا يحرص العريش ا ا واحدا د و فلم ت م من أي أبو هو الوحيد اللي واحد هو الصحابة إلا جنب بكر ر يوقف ع شهر النبي ا صلى ل ل عليه وسلم ه وقد ش سيفه وأي واحد من يقرب كان أبو ويقاتل وسلم تعالوا نشوف هو أبي المشركين يقرب في يتقدم حبيبنا عليه اللي كان الله كان هذا المشرك دفاعا المصطفى الله القصر كان طبعا قصر عمر بن خطاب عمر بن خطاب اللي من عمر عمر عن جنب بن بن فضل صلى بكر قصر بكر قصر يعتبر من أ ق و ى وأشجع أقوى أقوى يعني يعني من أقوى الرجال ا ل ل ي كانوا موجودين في ك ر ي ش رضي الله عنه و أ ر ض ا ه عمر بن الخطاب كان هو أ ك ت ر واحد أ ع ل ن هجرته وجد ر ا ح ح عند ر الكعبة و و ج المشركين و قد جلسوا أ م ا م الحجر فقال ا شاهت الوجوه من أ ر ا د أ ن يتم ي ولده و أ ن تثكله أ م ه و أ ن ترمل زوجته ف ل ي ل ق ى خلف هذا الوادي يقول ر ا و ي فوالله ما تحرك رجل واحد ابدا الا رجلا اراد ان يهاجر من م ك ة الى ا ل م د ي ن ة في صحبه ة عمر رضي بن الخطاب ا ل ل عمر ن ه وارضاه ع بن الخطاب اللي واقف غاية الرجولة وفي غاية الشهامة والنخوة عمر اللي وقف للامة الله سبحانه وتعالى منع الظلم منع الرشوة منع الجور منع اي شيء فيه اي انتهاك لحرمات الله سبحانه وتعالى حافظ على الامة كلمه يفضل على المجاعة لم يأكل في وفي شيء فيه في عمر منع منع منع منع عام وقف ابدا ولم يفعل أ ي شيء يعني من دون ا ل أ م ة بالعكس قال اجوع كما جاع ولا أ ش ب ع إ ل ا إ ذ ا شبع المسلمون حافظ ت ى ك ن عنه يأكل الخبز والزيت رضي وأرضاه الخبز الله ح على اموال ا ل أ م ة ووقف موقف الاب أ ب ب ل ن س ة ل ل أ بالنسبه ن ء ب ا للابناء بالنسبة ل أ أ ص ل سيدنا عثمان بن عفان ن وزي م أ ولما و طلب منهم من ان بن يجهزوا ه و رومة جيش ا ل ع س ر ة قام عثمان بن عفان وجهز جيش العسره ة رضي الله ع ن أصمار ابن عفان اللي و م الأيام م ا حصلت ج ع ة في عهد أبي بكر الصديق عهد بكر حصلت م ج ا ع ة خطيرة ي جدا مش ل ن حاجة يكلوها وإذا بن ق ا ف ل ت ي لأصمار ابن عفان و ق ا ف ل ة م ن ا ل ي م ن ف ل م ا وصل جاء التجار قالوا خلاص بقى ف ر ص ة العمر في م ج ا ع ة والناس محتاجه ة أكل فالتجار ي ب ت د و اكل يشتغلوا يقضوا البضايا دي ويبتدوا ويزعوا ل أ والغزاء دوت ويبيعوا ويتجروا الناس على فج قالوا عثمان ا لمن ت د ي ع قال أجل ب ك ت ت ش ر و قال و ا ا بضعف لله ث م ن ق ا لا قالوا الثمن قال لا قالوا الثمن قال, قال لقد وجدت بضعفي بخمسة أضعف ع ي ي من ط وقد وقد م الذي ه م قالوا قال لمن لله يضاعف الصدقه الى س ب ع م ا ئ ة ضعف فتعجبوا ف إ ذ ا بعثمان بن عفان يقول اللهم إ ن ي قد جعلتها لله وقد و ه د ت ه ا لفقراء المدينه الله、أكبر. مين يعمل موقف اكبر وده ي م و ق ف تاني أيضا ا لعبد م لما تسعمائة فمرت من أمام غرفة أمنا من ن بن عنه يعني بأقتابها عرف رضي وارضاه غرفة فهتزت الغرفة غرفة من الجريد فهتزت اللي الله جات ناقة وأحلاسها له الخوثم الجريد فتعجبت عائشة الغرفة عائشة هذه الأصوات قالوا هذه اصوات نوح عبد الرحمن بن عوف قالت الرحمن اجل ر ت ت ه قال, قال أجل قالوا, قالوا أجل ع قالوا بكم فقالك بكم تشترون ا إن ل ل انت ع ا ي ز ي ن قالوا بضعف الثمن قال لهم لا بضعفي الثمن ولا التاجلا نعلم ف أرض الثمن ج ز ي وعطي ر ة أ ك ر ذلك قال لهم ق قال لله الذي يضعف إلى فواحد قال د وجدت وبيعت لمن ل الذي إلى قال يضعف ضعف صدق له ة عبيب قوي ا لا ي عبد أصنع بمئتي تصدقت لأولادك الرحمن أما بمائتي ناقة وطرقت 700 لأولادك؟ قال ماذا أصنع يا وطرقت أخي إ ن كنت أ ت ص د ق بالصدقه في أ و ل اليوم فيخلف الله علي عشره اضعافها في اخر ل م و الأصول أيضا ج و ل ة علي بن أبي اليوم ض الله أ ر ض ا ه حد م نام مكاني ك لك ن إن يتخيل يجي يقول واحد وانت عارف ان اللي هينام مكانه لابد ان ه ي ت أ ت ل ولن الله عليه وسلم لما قال عليه وسلم ب ا ب يخلص ا يا ل علي ولم اليك مكروه ف طب ورب الكعب ب وأنا اقسم ل ل غير النبي عليه عليه بيطالب يا علي عليه النبي للنبي عليه بيخبوا النبي حانس ان شاء الله لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنها نما كان لنام ما كان فداءا الله عليه وسلم كانوا وسلم لو صلى وهتتئتل صلى وسلم سلم ده بهذا اللفظ ب أ ب ي أ ن ت أ م يا ي رسول الله في ذاك أ ب ي و أ م ي يا رسول الله يعني نفديك بابنا و أ م ه ا ت ن ا ا ل أ م أ غ ل ى عندنا من أ ن ف س ن ا و أ غ ل ى من أ ي حد سبحان الله هكذا كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ونام عليهم بالفعل مكان النبي صلى الله عليه وسلم فلما يعني تملكه الرعب في تلك ا ل ل ي ل ة أ ق ر الله عينيه ب ف ا ط م ة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون ز و ج ة له في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة رضي الله عنه عن ف ا ط م ة تعالوا نشوف القصر اللي بعد كده قصر ط ل ح ا بن عبيد الله طالح ابن الله عبيد ليه قصر فاكر ي كوكب ل ل ر ج طبعا حد ف ي ي ق د ينسى الموقف بتاع ط حضرتك ابن الله فاكر عبيد في أحد غزة ح ا م النبي ا أ م ر الرماه انهم محدش ه م ي ب ر ح الجبل أ ب د ابدا وحتى لو رأيتمونا تختفوا وإذا للطير ه م لما رأوا النبي رأوا انتصر ب في ي أربعين الجبير ة الغربة الأمر قالوا بس خلاص انتهت فتأولوا الأمر نزل أربعين واحد نزل العشر على عبدالله قصوم وبقى بس بن、الجبير. خالد بن الوليد كان ساعتها مازال مشركا فاستدار من ورا ء الجبل وانقض هو أ ص ح ا ب ه على سبعين من أ ص ح ا ب النبي وقطروهم ا أصحاب النبي وأرادوا سبعين يقتلوا من أن ذلك النبي وأن بعد بجسد يمثلوا ع ل هالو ه فيها وانكسرت ونزل و ربعيته ش جميعا ج ل ه وسلم ونزفت فندى ك ا ا ي ص ل الله عليه وسلم فنادى على ي ه وسلم ف د المسلمين أ ن ا رسول الله فلما جاء إ ل ي ه جاله س ب ع ة من ا ل أ ن ص ا ر واثنان من المهاجرين والحديث رواهم مسلمون فقال النبي لما تقدم المشركون عزين النبي اقتلوا فقال من للقوم خ بالك من لفظ من للقوم وهو رفيقي في ا ل ج ن ة السبعة فتقدم فقتلوا الواحدة الواحد جميعا الأنصار سلوى وكان آ خ ر هؤلاء ع م ا ر ة ا بن يزيد بن السكن الذي لما قتل تأمل قتل معاه المشهد ده لما قتل ظل يزحف على يديه ورجليه إ ل ى أ ن وضع خده على قدم الحبيب المصطفى ومات وهو ينظر إ ل ى النبي ك أ ن ه ب يقول له أ ن ا فداك يا رسول الله لحد آ خ ر لحظه ة ثم ف ا ل ن ب ي ك ن الله ن ت ه س ع د ابن ا ك أ ب ي وأمي فدخل إ م السهام من ا نفتت ساعة الله وقال من للقوم؟ قال أنا يا رسول الله للقوم؟ رسول من ف د طلحه بن عبيد ا ل ل تخيل حضرتك تخيل أخوي ح و بن ي ي ب ب طلحة عبيد الله ب يقاتل جيش كامل جيش كامل بيقاتل كامل طلحه لوحده فلما دخل ضربوه ب ا ل س ي ف فطارت سابعة و ا ل أ ر ب ع ة ف ق ا ل حس ف ق ا ل ر ب ع الألم ق ا ل حس فقال النبي لو قلت بسم ا الله لرفعتك ا ل م ل ا ئ ك ة إ ل ى السماء الدنيا والناس ينظرون إ ل ي ك ولو ف ي رواية قلت بسم ا الله ل ر أ ي ت يبنى لك بها بيت في الجنه ة طلحة وأنت ويرجع الدنيا كان طلحة كان يحمل النبي حي يحمل في ب بظهره و ل م ا ا ل م ش ك و ن يقربوا ي حي ط ا ل ن ب على الأرض يخش يقاتل ويخش في ر ويرجع الدنيا ن ي شيء ل ل ن ب ي ح ووصل لصخرة ا انضرب ابن طلحة ل ه منها تسعة وتلاتين ضربة بالسيف وتلاتين ما سلم منها أي شيء من جسده فلم يستطع أ ن يحمل النبي ف أ ف ا ق النبي وصعد على ا ل ص خ ر ة وقال أ و ج ب ط ل ح ة اللهم أ و ج ب ل ط ل ح ة ا ل ج ن ة فكان من ا ل ع ش ر ة المبشرين ب ا ل ج ن ة رضي الله عنه أ ر ض ه ا قصر مين ت ابي موجود ك ط ل ح ة ا ل أ ن ص ا ر ي اللي النبي العنه كما ثبت عند الحاكم ب إ س ن ا د الحسن قال لصوت أ ب ي ط ل ح ة في الجيش خير من أ ل ف رجل الله أ ك ب ر ده صوته ف س ط فما ظنك بسيفي فما ظنك بقوته ي أبو طلحة الأنصاري في يوم أحد تترس حول النبي ضم تترس لا يصيبك سهم يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله أ ن ا ت ق ت ل و ا ق ط ع حتى بس انت تفضل سليم معافى يا رسول الله عشان كده كان ليه قصر في كوكب الرجوله بفضل ا مين تاني يا جماعة بفضل ك ه لكن لازم نذكرها تاني انس الناضر ابن ثبت ي الصحيحين انه لما غاب البدر لسبب عن م غزو ا ش اشهدني ومشهد شاء د د دوعد ي فيه ليران مني يا نازل لئن اصنع ان قال الله اخر الله ما بكل رجول الله وكل صدق مع رب الله انس بن ناضر فقاتل فقتل فما عرفه أ ح د ما عرفته إ ل ا أ خ ت ه بعلامات في أ ص ا ب ع ه ل أ ن ه م وجدوه به بضع ه ب وثمانون ما بين بسيف وطعنات بين ضربة بثيف بروح ورميتم ا بسهم فنزل قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم القضى نحبة ومنهم من ينتظر وما فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر في مين الزبير ن كان ي ي في أصر الكوكب الجميل دوت بن العوام لو تفتكر حضرتك ي و م عمر بن العاص أ ر س ل ه عمر بن الخطاب لفتح بلاد مصر استعصت عليه بلاد مصر واستعص عليه حسن حسن بابليون فلم يستطع أن يفتح هذا الحسن وإذا الخطاب حسن يستطع عليه عليه مصر فلم يرسل إلى عمر بن الخطاب يقول يا أمير المؤمنين أرسل لي يفتح يا أمير به بن أربعة عمر أن آلاف رجل أستعين على بهم فارسل ت ح ب ل د م ص ف أ ر إ ل ي ه عمر بن الخطاب أ ر ب ع ة آ ل ا ف رجل ومعهم ر س ا ل ة قال يا عمر لقد أ ر س ل ت إ ل ي ك اربعه الاف رجل على ر أ س كل الف رجل بالف رجل يعني فكان أدى ألف وألف أربعة آلاف على وألف آلاف كل ألف في واحد الواحد واحد الوراء أربعة رأس بالألف فيه ده هؤلاء الزبير بن العوام أول ما وصل إلى هذا الحسن قال حملوني فوق الحصن فحملوه فقفز داخل الحصن وقاتل جيشا باكمله وفتح الباب للمسلمين فدخلوا وفتحوا مصر بفضل الديار وفتحوا الله مصر ليعم الإسلام الجميلة بفضل عز نجعل عظيم أسأل موازين حتناتهم ومن ينسى سعد بن معز سعد بن معاذ رحل قابله ب يبد ي ل أسلم على ت ل ص عمير حضرتك على القصة رحل بني عبد الاشهر أ ش ه ل في ل ل ل ي ة س ت ن أسبوع ولا ش ب ق وقال ل الرجولة ك ا و م ف م و ق ف اخدم دينك م يا س ماذا و د بلدك م واخدم واخدم تريد يا سعد كان سيدا قال ماذا تعلموني فان ي ك م ء م كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إ ا ل م تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله يقول روي في الليلة في في المدينة الثاني في يوم وقد موقف الموقف ولا ولا ولا وعلا المنورة أول تلك رجل إلا لله جل الإسلام امرأة انتشار بدر فما فتاة فكان أستم بات شاب هذا سبب غزة كان النبع السلام ده أ وحبيبك ل قتال ه ي ص ل ن معسكر التوحيد و ي ن م ع س ر صلى ش ر ك ع د الله عليه وسلم يقاتلوا ع ى م ويدافعوا عنه داخل المدينه مش بره المدينه طب دي مشكلة دي بدر برى دي ده المدينة مشكلة غزجة فتقدم أ أن ر ا النبي د ي أ ابو بكر وعمر ومقداد ا ل و ت ك ل ل م و أحسنوا و ا ا ث ل ا ث ة من المهاجرين والنبي عايز راي أ ي ل فتكلم أ ن ن ص ا ا ر مرة ت و ق الانصار أ ش ي و علي الناس لذلك ل أيها أ ففاطن صديقوا ا وقال لكانك تريدنا نحن يا رسول الله شوف و ا ل م قال ف ج أجل م ي ل قال قال فقد آ م ن ا بك فصدقناك وشهدنا أ ن ما جئت به ي هو الحق واعطيناك على ذلك عهودنا و م و ا س ق ن ا على السمع والطاعه لو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد إ ن ا لصدق عند اللقاء ولعل الله أ ن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركه ة ا ل ل ي الله ر س و ا ل ف يا ل رسول يا الله أن الأنصار ترى أن ألا فأنا أجيب الأنصار وأتكلم الأنصار تنصرك المدينة عن عن حقا عليها إلا فضعا ترى حيث في شيء وصل حبل م ا شئت, شئت وخذ من أ م و ا ل ن ا ما شئت واعطنا ما شئت وما أ خ ذ ت كان احب ل الينا ب ر لجالدنا مما دونه حتى تبلغه بنا على اعطيت ل يا رسول الله فصر النبي د ن ي إحدى ا ل ا ن النصر إما إما الشهادة والله إني لأنظر والله القوم إني إلى مصارع القوم من مكاني هذا ه ن الموقف ي ق ت أبو جهل هنا يقتل فلان, فلان ك ا أشار النبي صلى الله عليه وسلم. الموقف الأخير لسعد صلى عليه س ل ل م م ا و ا ل أ خ ي ر لسعد بن معاذ وهو بني عليه موقفه ا ا في غزوة ل د ي غزوة الخندق لأحزاب يفتحوا الأبواب الخلفية ويدخلوا الأبواب المشركين عظيمه ل و النساء في المدينة المنورة أ جدا ل ن أن نقوم ب ي يعني ي ص فاراد ح س ب ا هؤلاء اليهود ت ه مع ف أ أ ن يحكم فيهم رجلا مين اللي حكموا فيهم؟ فيهم سعد ا ل ا لأن سعد بن ا ك معاذ اليهود فأرادوا ل ا ي ل سعد بن معاذ وقال أ ح ك م ف ي م يا رسول الله قال أ ح ك م ف ي م يا سعد قال ف إ ن ي أ ح ك م ف ي م أ ن تقتل مقاتلتهم وينفجر أ ن نساؤهم تصبى ا و ذ ر ر ه م و أ تقسم أموالهم ق لقد فوق ا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم والله يا سعد لقد حكمت فيهم بحكم الله سماوات ل صلى عليه وسلم محمد حكمت بحكم سبع فيهم ي من سعد و ن في هذه ا ل ل ح ظ ة جرح سعد بن معاذ اللي أ ص ي ب به في غزوه ة الخندق النبي الرحمن ا وينزل جبريل ليبشر النبي بأن عرش ت لموت ز م سعد ع بن الخندق ذ ذ كما جاء ك في ا ل ب ا ر ي مسلم أ النبي صلى الله قال اهتز الرحمن صلى عليه وسلم عرش لموت عرش ع س بن معاذ ويشيعه سبعون ن معاذ ملك لم ويشيعه ي ألف ز الى الارض قبل ل ي ولن م و ينزلوا بعد اليوم ويضحك المولى عز جل لسعد بن معاذ كما ثبت في الحديث فكان ذا موقف رجولي من اعظم مواقف سعد بن معاذ اخوي وحبيبي من ضمن الناس اللي كان أصور قصر, آ... قصر مؤمن ال فرعون قال جل وعلا وجاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة يسعى قال يا موسى إ ن ا ل م ل أ ي أ ت م ر و ن بك ليقتلوك فاخرج إ ن ي لك من الناصحين جاي رجولي أخرج تيدنا موسى عشان فاخد رايح لتيدنا يا الله الصلاة ينصح ينقص ينصح ويقول عليه نفسه من بطش فرعون موقف رجولي رايح ينصح موسى موقف موسى والسلام رسول له بطش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 قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين الله أ ك ب ر نصح لهم بعد موته كما نصح لهم في حياته المواقف ع ظ ي م ة جدا جدا و ك ث ي ر ة جدا لكن ك ن أ ع ظ م قصر يا ج م ا ع ة ك ن قصر النبي محمد كان النبي أ ش ج ع الناس وكان أ قوته ى الناس أ ر ب ع ه الاف رجل وكان كل حياته مواقف ر ج و ل ة علم الكون كل ا ل ر ج و ل ة علمهم الوفاء علمهم الاخلاص علمهم المواقف ا ل ع ظ ي م ة علمهم ا ل إ ي م ا ن علمهم الاخلاق علمهم الحب علمهم اللين علمهم الرفق علمهم ا ل ر ح م ة علمهم كل ش ي ء ب أ ب ي هو امي صلى الله عليه وسلم سيد الرجال بابي أ أمي, ب حبيبي ي هو في ل ل الله, الله الرجولة ميرتلك الرجولة رجل ه كده أخي في زي مواقف عشان محتاجة تكون إ م علم أولادك وزوجتك وعلم ا أولادك الكون ا ن ك وزوجتك ل و ح ي هو الإيمان بالله علمهم الأخلاق, علمهم امي ق ف ع ل ه م الإيجابية, ن ر ج ع مراتني انزو ر ك و ك ب ت ا ن ي ب ك ر ا ش ا ء الله ه ن ع ر ف ه ب ك ر ا ش ا ء الله سبحانك اللهم و بحمدك اشهد أن لا إله إلا أنت وأتوب إليك. وصلى الله ا ل ا ان ت ت غ ف ر ك و ا و ب و ل ي ك و صلى الله ع ل ي ن ا محمد و على ر س و ص ح ب ه و س ل م ه ا ب ك م فلا ي ا ل ه ل سلام عليكم و ر ح م ة الله و بركات